يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بداعة ضلالة وكل ضلالة في المرض هذا هو الجزء الثاني من دورة بصول تأويل التنزيل للإمام الشاطئ برحمه الله بس فذكرنا في الجزء الأول بأن معرفة أسباب نزول الآيات أو معرفة أسباب الأحاديث الجهل بها يؤدي إلى تحريم الحلال وتحليل الحر وذكرنا على ذلك أمثلة بأنه الأصل في ذلك أنه لا يصح لأي إنسان فضلا عن ما يسمى بطالب علم أن يستنبت حكما ما حتى يجمع المصوص ثم يسلط النصوص بعضها على بعض واضح فيعرف المراد من الكلام وذكرنا على ذلك عدة أمثلة من القرآن وعدة أمثلة من السنة وذكرنا بأن ممكن الإنسان يستقل بحكم من مجرد الكلام فقط ولا يعرف السبب فيقع هنا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال تجد مثلا استدلالات في قوله عليه الصلاة السلام إنهي عن قتل النساء وهذا في صواهي الإمام مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل من؟ عن قتل النساء السؤال هنا لو أن ولي الأمر مثلا أراد أن يقتل امرأة هذه المرأة مثلا تتاجر في المخدرة تتاجر في المخدرات النبي عليه الصلاة والسلام خذ بالك لاستقلال الحكم النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث معاوية قال من شرب الخمر فاجل ثم من شرب فاجل ثم إذا شرب فاجل ثم إذا شرب في رابعة فاقتله طبعا الكلام هنا موجه لولي الأرض لكن ممكن ده يقتل لعلة ما وممكن ممكن مثلا يعاقب لعلة ما لكن الذي يتاجد مثلا في المخدرات من المفسدين فالعلماء يقول لك هذا العبد إنما يوجد عليه هنا القتل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مذهب معاوية وعليه بن أبي طالب وابن محمد بن حزم ممكن يأتي إنسان فيقول لا هذه المرأة اللي هي تاجرة في مخدرات وتاجرة في كذا وأفسدت كذا وأفسدت كذا لا تقتل لي لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء وهذا حديث في صيح الإمام المسلم انت حينما تسمع هذا الكلام نهى عن قتل النساء إذا لا يجوز هناين لا يجوز قتلها طيب إذا أنت كذا استمرت واستخرجت حكم بناء على حديث لكن أنت لا تعرف لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ألا فلا تقتلوا النساء النبي عليه الصلاة والسلام في صيح الإمام مسلم بينما كان في غزوة من الغزوات فوجب امرأة مقتولة فقال عليه الصلاة والسلام أما إن هذه لم يكن لها لتقاتل يعني هي ميتة شكلها كده لا في إيديها سلاح ولا في إيديها مش عارف جراب ولا في إيديها مسدس ولا في إيديها حاجة خاصة يبقى دي كانت للمدنيين فماتت يعني فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لهذه أن تقاتل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال والنساء يبقى أنت كده فهمت أن نهي عن قتل النساء أو نهي عن قتل الأطفال هو عائد على الأصل في حديث بريدة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل سريا فكان يقول لصاحبها ها لا تقتلوا طفلة ولا تقتلوا امرأة قبلك ده حديث أخره ولا تهدموا بيتا ولا تقطعوا شجرة ولا تفسدوا أرضا وضعوا أصحاب الصوامع وما تفرغوا له لهم الرغبان اللي في الكنيس وغيرهم وقاتلوا من قاتلكم قاتلوا إيه من قاتلكم طيب لو كانت من تقاتلنا امرأة هو كلام على طول في الإبناء لو كانت تقاتل امراه ها مقاتله ولا ولا لا يبقى هنا دخلت تحت العموم قاتلوا من من قاتلكم طيب لو كانت المراه لا تقاتل ولكن تدبر صاحبه عقل مدبر يعمل خطط ومش عارف ايه والكلام ده ممكن الجواب اه يبقى نهى النبي عن قتل النساء لان ده الاصل عدم قتل المدنيين عدم قتل من لم يقاتل لذلك قال بعدها هي ولا تقاتلوا إلا من إلا من قاتلكم يبقى أنا كده فهمت سبب الحديث أصلا ان المرأة دي قتلت ووجدها النبي عليه الصلاة المقتولة وهي مدنية لم تكن لم تكن لتقاتل فنهى النبي عليه الصلاة عن قتل الإيه عن قتل النساء يبقى نهى النبي عن قتل النساء ليس هذا الكلام على عموم اللغز واضح الكلام وإنما موجه هنا لخصوص الايه؟ وإنما موجه هنا لخصوص السبب لكن أنت لو ما فهمتش السبب اللي هو أصلاً بتكلم في الشاطبي لو لو نفهم السبب هنا ستحذل الحراب وتحذل الحلال صح الكلام لو كنا الآية وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُ عندك استدلالان طرف أقصى وطرف أقصى كلا الاستدلالين للحكم بأن من لم يحكم ما أنزل الله كافر كفراً أكبر مخرج من الملة على الإطلاق طيب طرفاً لماذا قلت بأنه كافر كفراً أكبر لأن كلمة الكفر لا تأتي إلا على الكفر الأكبر واضح؟ الطرف الثاني لماذا قلت بأنه كفر أكبر لأن الألف واللام دخلت على الكافرون والكافرون عموم والألف واللام تفيد الاستغراق فيكون هذا يحمل على الكفر الأكبر يبقى كل دي استنبطات للايه للآية نفسها معاي دكتور للآية للآية نفسها ومن لم يحكم ما أنزل الله ولكم الكافرون طيب السؤال هنا اعتراض قبل الجواب اعتراض قبل الجواب هل ابن عباس والصحابة ما كانواش يعرفوا بأن الأصل في العموم أن يحمل على عمومه والألف واللام والاستغراق ما كانواش يعرفوا كلام ده؟ دي قواعد لغة صحي كلام؟ ده هما أصل لغة فهل ما كانوا يعرفونها؟ الجواب يعرفونها فلماذا ابن عباس يقول ليس بالكفر الذي تذهبون إليه؟ معنى كلمة ليس بالكفر الذي تذهبون إليه معنى كده أن فيه ناس بيخطبهم عبد الله بن عباس بيقولوا أن الآية دي محمولة على الكفر الأكبر صحيح الكلام ما هو أنت بتسمع كده بقولك الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط يبقى أنا بكلم نفسي ها ولا بكلم أشباح ولا فيه قدام ناس فيه قدام ناس بقولهم ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر صحيح كده كلام؟ طيب الآية سبب نزله ملخص الكنا إن الآية حينما جاء رجل زنى يهودي ويهودية زنية فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ماذا تجدون النبي رسوله قال لهم ماذا تجدون عندكم فدع عبد الله بن سلام أن يأتوا بالتورة فقرأ أحدهم حتى إذا وضع يده على موطن الكلام الذي فيه أن يرجمه إذا زني أن, إيه؟ أن يرجمه أما إذا كان غير محصنين فإنما عليهم الجلد فالنبي عليه الصلاة والسلام لهم ماذا تجدون عندهم فقال نجد أن نسود وجوههم ونطوف بهم بين الناس نحط في الشوم كذا أي بلك ولا أي حاجة ونطوف بينهم من الناس قال هكذا تجدون فعبد الله بن سلام دعاهم اليه ان ياتوا بالتوراة وكانوا من اعلمهم وتاب الى الله وصار من اكابر الصحابة حتى اذا قرأ فوضع احدهم يده على الايه على موطن الكلام فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك هو عارف الكلام هنا في قال له ارفع يدك فاذا فيه بانه ما ايه بانه يرجم فنزلت الايه ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلاء هم الكافرون يبقى ان العله هنا ايه العل والسبب العل اللي هو السبب جهود واضح مين مين هذا العبد فلو قلنا بأن الكفر هنا كفر أكبر إنما يكون لمن إذا جحد العبد ذاك ذاك الحكم واضح كلام كذب العبد ذاك الحكم أما الإقرار بالحكم مع مخالفته تكون معصية ليس كفرا وإلا فالعبد يعرف أن الربع حرام ويأكل الربع يبقى كافر؟ عبد يعلم أن النظر إلى المرأة حرام ونظر إليها يبقى كافر؟ لا وإنما دلالة على ضعف إيمانه وليس الدلالة على نفيه وليس الدلالة على نفي إيمانه يبقى أنت فهمت الكلام ده منين؟ من السبب من السبب وإلا فمن يقول بإني ما فيش اسمها لعبرة زي الحمقى والمغفلين بأنه مفيش حاجة اسمها العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ طيب الآية هنا ومن لم يحكم ما ينزل الله فأولكم الكافرون خلوها في علوم ليه اللفظ الخوارج كلهم يقول لك العبرة هنا فيها بعموم بعموم اللفظ قال وهو الكفر الكفر الأكبر هل الخالة إذا ماتت الأم تأخذ مثل مراس الأم ها؟ يعني الام مش موجودة الاب موجود الخالة موجود هل الخالة تأخذ مثل الام التي ماتت الجوارب. كلام قطعا لا ومفيش حد يقول الكلام ده بدأ طيب فما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في سوريا الإمام المسلم الخالة بمنزلة الام ها ايه معناها محمد معايا جبتك من وراها تعال لي كده شمال شوي أو انت يمين شوي ها الخالة بمنزلة الأم وانت عارف الألف واللام دخل على المفرد يفيد الاستغراق يبقى الخالة بمنزلة الأم يبقى تأخذ الخالة نفس من رأس الأم الجواب لا ما هو لأ ليه بقى لأ ليه مع ان الكلام هنا على عموم لكن الكلام كان ليه سبب كان ليه سبب فانت بتوجه الكلام على السبب لا على عمومه هنا وإحنا ذكرنا بأن الكلام قد يأتي ابتداء وقد يأتي تبعا لإيه تبعا لسبب زي ما تكلمنا في أصول القرآن صح كلام كده طيب ايه سببه ها. النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة حينما فتح مكه فجاءت خلفه بنت حمزه بنت بنت ابن ابي طالب فجاء جعفر ابن ابي طالب وقال يا الله هي لي علي ابن ابي طالب قال يا الله هي لي الى اخره فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لك يا جعفر الخالب منزله الايه ام ليه لان خالتها كانت فقال الخالب منزلة الام يبقى الخالب منزلة الام في الايه في الحضانه يبقى الأم توفيت الأم توفيت خلاص كده وفيه ابن فيه ابن الابن يروح لمين لسته ولا يروح لجده ولا يروح لمين ولا يقول شيخ يوسف يا ها ها شيخ يوسف لك أنا مش نقص يروح لخالته صحيح كلام ليه الخالة بمنزلة الأم لكن خد بالك دي في الهامش بس كده الأصل في الحضانة مصلحة المحضور الأصل في الحضانة يعني لو تعارض سته جدته مع خالته لو تعارض الأصل بيروح فين لخالات يا صحيح كده لكن خالته دي ست فزدة ست فاسدة بالليل في الكباريهات وبالنهار نايمة تروح لمين؟ مع ان الخلب منزلة الام لكن هنا حصل حاجة اسمها عارض الحكم يبقى خد بالك بقى انتش خد بالك احنا عملنا ايه؟ ده فيه عموم اللفظ انتسبته وفيه خصوص سبب انتسبته انتسبته معنى ايه هنكلم في خصوص سبب؟ ده انتسبته برضه لان في حدث حاجة اسمها ايه? اه حاجة عارض الحكم. لان هنا الاصل مصلحة مين? مصلحة المحضون. مصلحة المحضون. ده الاصل. اه سدته فاسدة. اه بيروح لجده. جده مش عارف فاسد. يروح لمين? يروح لابوه. مفهوم الكلام? مع ان الاصل ده ما يخدوش ويما يخدوش. لكن هنا حدث حاجة اسمها عارض. عارض الحكم. يبقى انت دايما ما تنساش الكلام ده غالص دايما عند الحكم لازم تفهم أولا ما تكونش من الذين يستفزوا يقول لك الحديث كذا الخالب منزلة الأم لا تستفز الأصل أن أنت بتاخد الحديث ثم بتنظر في هذا الحديث في جميع الروايات لأن ممكن يا أحمد تكون في زيادة عند الإمام أحمد الزيادة دي صحيحة خلاص كذا الكلام الزيادة دي تغير لك مجرى مجرى الحكم تماما فبتقول هنا يا وليد العبره ايه بخصوص سبب عدم العمل لفظ لكن الخلد منزله الام الجيك الكلام جاء هكذا ابتداءا ابتداء, ابتداءً. النبي عليه الصلاه والسلام جالس وعن انس سمع النبي عليه الصلاه والسلام الخلد منزله الام ده اسمه كلام ايه ابتدائي يبقى هنا بتقول بقى العبره العبره هنا بعمم اللفظ ما في سبب ما هنا ما في سبب خلاص لكن بنتكلم بقى في عارض ولا ما فيش عرب. وصل كده يبقى لازم اكبر المشاكل اللي بتحدث دائما قالوا وهو عدم معارفة ايه سبب النزول سبب النزول طيب الشاطبي بعد ما وقفنا عند ويحبون ايو احمدوا بما لم يفعلوا ابين الايه سبب الاية اصلا ما لكم ولها قال وذكرنا أيضا مسألة القنوط وقوموا لله قانتين استدللنا بإيه شيخ أحمد قبل كده قوموا لله قانتين ما هو واحد ده بيحتاج بها على القنوط في صلاة الفجر وقوموا لله قانتين آية دي ولا مش آية آية لكن الكلام هنا ليس في مسألة الدعاء في صلاة الفجر وإنما أنظر إلى السبب السبب حديث جابر قال ايه كنا نتكلم في الصلاة فنزر قوله تعالى وقوموا لله ايه وقوموا لله قانتين اذا الكلام قال جابر فسكتنا عن ايه فسكتنا عن الكلام في الصلاة اذا الاية في الخشوع والخضوع في الصلاة بين يده الله سبحانه وتعالى ان اذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولتتمنوه فنبذو وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا بما يطغون يحبون اي حمادا بما لم يعرف قالوا فلا تحسبنهم من فاز بالعذاب ولا هم معذبون اليه اذا الايه دي عباس لما مروان فاكرين مروان قال انه عذبنا فقال اي وليد قال ما لكم ولهذه الايه وانما جاء يهود فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عما عندهم من ذكره عليه الصلاة والسلام في التوراة فكتموه, فكتموه الحق واضح وأظهروا اتنين وأظهروا خلافة تلاتة ها وأسمى عليهم أصحابهم من اليهود أربعة حمدوا ذلك وفارحوا يبقى أنا كده عند أربع حاجات انت بتسأل واحد. الرجل ده مبتدع عنه من لم يحكم ما انزل الله فهو لكم الكافرون. مسلا انا هو. فهو عارف كويس ان الاله ليست العبرة فيها على عموم اللفظ. ان على الكفر الاكبر. هو عارف كويس. لكن كتم ده وقال حاجة. وقال حاجة تانية. خلاص يا ده كويس. يبقى كتم ادي واحد. اتنين قال شيء. قال شيء تاني. تلاتة. اسمع عليه اصحابه من الاهل اللي بيبع. هو فرح بذلك خلاص كده الكلام الشاطبي قال لك قال ورؤيا ان عمر استعمل قدامه ابن مذعوم ابن على البحرين قدامه ابن مذعوم رضي الله عنه فقدم على عمر استعمله على البحرين, على البحرين جعله واليا على البحرين جعله على البحرين وبعد كده هيبقى ابي رضي الله عنه أبي هرايبة يجلس شوية على البحرين ثم على ذلك هيقول له عمر خليني أنا لا أريد شيئا ولا أريد ولا ولا أي شيء فقال فقدم الجارود على عمر فقال ان خدامة شرب فسكر شرب فيه خد بالك من الكلام شرب فسكر يبقى شرب خمرة وإيه وسكر فقال عمر من يشهد على على ما تقول من يشهد على ما تقول يبقى خذ بالك ذكرنا قبل كده ان الاصل في الكلام كلام بك في صريح البخاري ان الاصل في الكلام ان الذي يتكلم او ينقل قد يزيد في الكلام او قد ينقص من الكلام او يجمل الكلام بحيث انه يحتاج الى تفصيل المسألة بيأكب عليها ابن تيمية في كتاب منهاج السنة والامام التبر ايضا بان الاصل في الكلام انه اذا يسمع أن ينقل كما ايه? كما فعل. فهو هنا بيقول له ايه? بيقول له شرب وسكر. ما هي تحتمل شرب وسكر? يعني هو عارف ان ده حرام. وعارف ان ده خمرة. وشرب وايه? وسكر. واضح الكلام كده? فقال الجارود ابو هريرة يشهد على ما اقول. يقول ابو هريرة بيشهد. وذكر الحديث فقال عمر يا قدامى عمر رجل الله عنه ايه ارسل اليه قال له تعالى فقال يا قدامى اني جالدك اني جالدك خد بالك بيقول له اني جالدك ما جابوش وجلد واضح كلام الاصل لسه بيعمل ايه لسه بيستفصل منه برضه قال اني جالدك قال والله لو شربت كما يقولون كما يقولون معنى كده ان هو معنى كده ان مش هشرب بيقول والله كما يقولون ما كان لك ان تجلدني, ان تجلدني قال الله يقول على الذين امنوا وعملوا الصالحات فيما جناح فيما في مطاعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين كلمة طاعم في القرآن تشمل الأكل والشرب ومن لم يطعمه فإنه مني يطعمه مع إنه كان نعر صحيح فقال عمر انك أخطأت التأويل يا قدامى هو التأويل هنا معناها إيه التفسير بيقول له أخطأت التأويل مع إن أبي أولا أولا شرب لا ما شربش لكن قدامى حاب يعمل إيه بيقول له ده لو شربت ما كانش لك أنت جربت طب ليه قال له الآية بتقول ليس على الذين أمانوا عنه الصالحات جناهم في مطاعموا إذا ما اتقوا وأمانوا هتجيلك رواية ما قدام يقول له ده أنا شهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام أحد وشهدت معه بدر وشهدت وشهدت فأنا من الذين اتقوا وآمنوا يعني لو شربت ما كانش لك أن تفعل معي هذا الأمر ده لو شربت عمر بيقول له أخطأت التأويل التفسير انت أخطأت فيه إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله ليس على الذين أمانوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما فعلوا إذا مدتقوا والتقوى إيه فعل المأمور خذ بالك لغاية دلوقتي احنا معرفناش سبب التنزيل إيه ها مين اللي هيجي لها ابن عباس برضو برضو يعني شوف برضو الكلام اللي فات ابن عباس وعمر يستدعيه في ذلك برضو ابن عباس هو إيه هو برضو اللي هيبين سبب نزول الآية وفي رواية قال لما تجلدني بيني وبينك كتاب الله يبقى تاخد منها انه لا يستنزل من صحة الدليل اهو ما هو بيقوله بيقوله بيني وبينك كتاب الله عمر قاله ايه اخطأت التفسير يبقى لا يستنزل من صحة الدليل ما دي اقصولها صحة الاستدلال يبقى عشان تستمرد حكم لازم يكون صحة الدليل مع صحة مع صحة الاستبدال يبقى قدامة هنا استنبط صح كلام لكن عدل عليه من عمر فقال لا انك اخطأت هنا التفسير فقال عمر واي كتاب الله تجد الا اجلدك اي يعني اين في كتاب الله شايف ان انا ما قال ان الله يقول في كتابه ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات الى اخر الاية فانا من الذين امنوا. وعملوا الصالحات. ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. واحدا. والخندق وذكر مشاهد اخرى. وانت عارف النبي عليه الصلاة والسلام اسمع على اهل بدر. صحيح? وشاهد معك من? احد. فقال عمر الا تردون عليه قوله خد بالك خد بالك عمر قال له اخطأت التفسير ليه بقى عمر قال له ايه انك اذا اتقيت اجتنبت ما حرق صحي كلام كده اجتنبت ما حرق لكن خد بالك الكلمة دي برضو فيها اخده رد ما هو قدها برضو ايه هيقول له لا ما وليس على الذين امانوا وعملوا الصالحات جناح ها فيما طعموا اذا ما اتقوا يبقى فيما طعموا ادناكرة ده كلام عام في سياق النافي اللي هو ليس فيفيد العموم والله كلام فعمر قال لهم ايه الا تردون عليه قوله ايه حد يرد عليه مين بقى لليها ابن عباس ابن عباس بيقولين قال إن هؤلاء الآيات أنزلنا شوفت الكلام الإشكال كله تحل والجلسة كلها نفضت بسبب معرفة بيقول أنزلنا عزراً للماضين وحج على الباقي دي الآيام دي نزلت لمن مات وكان قد شرب الخمر قبل أن تحرم وحج على على الباقين فعذر الماضين بانهم لقوا الله قبل ان تحرم عليهم الخمر. وحجة على الباقين اسمع. لان الله يقول يا ايوه الذين امنوا. انما الخمر والميسر الى اخر ثم قرأ الى اخر الالة الاخرى. لان هذه الايات قبل الايه? قبل الايات دي اصلا. طب هو عمر ما كانش حافظ الايات دي. حافظ. حافظ. لكن. لا يستلزم من التفضيل المطلق الذي له ان يكون عارفا لكل استدلال مقيد بكل مسألة يكون عارفة ويقدر يستنبط لا لا يستلزم من ذلك هنا ممكن العالم الفاضل الكبير تخفى عليه اشياء وممكن يذهل عن اشياء مع ان نحافظ الشيء وعارف القعدة دي لكن ممكن عند التطبيق يزهل أو ينسى يعني مثلا دي عليها أمثلة كتير أول شيء ابن مثلا يقول لك إيه؟ في, الأصول، في الأصول وحكى بعض الأصولين الإجماع على ان الأمر بعد الاستفهام يفيد الإباحة أو الاستحباب الأمر بعد الاستفهام يفيد الاستحباب أو إيه أو الإباحة زي قوله تعالى. ها? قوله تعالى يا محمد. ها? هجب بالك على الريحة طيب? طيب هجب بالك سيدة شيء احمد? ها? زي قوله تعالى ايه? اذا حللتم? فاذا حللتم فاصطادوا. برضو فيه ايات تانية هتقولوها واحد من كل اتنين. فاذا حللتم فاصطادوا لان الصيد محرم على المحرم. صنع كده كلام? لما حل قال فاصطاده يبقى ده امر جاء بعد حظر لكن ماشي امر بعد حظر هو برضو يفيد الايه الاباحة والاستهام لكن الامر بعد الاستفام افعل ولا حرج. ها افعل ولا اخرج الحاجة لا ملاش دعوة ملاش دعوة اخرج خليكش الشاب لتاهم ايا ناموا اهو همز الاستفام اهو أَيَنَامُ أَحَدُّنَا وَهُوَ جُنُوبُ ها أَيَنَامُ أَحَدُّنَا وَهُوَ جُنُوبُ حديث ابن عمر في الصحيحين أَيَنَامُ أَحَدُّنَا وَهُو جُنُوبُ فقال النبي عليه ايه إذا توضأ فلينم فلينم ده فعل مضارع مجزون بلوم الأمر لكن ما ياخدش منه الوجوه أنا توضأ من لحم الإبل استفهام انا توضأ من لحم الابل فقال النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من لحم الابل الشيخ ابن عثمين بيقول برضو بان الامر بعد الاستفهام يفيد الاباحة او الاستحباب وييجي هنا يقول لك الوضوء من لحم الابل ايه واجب مع ان ده استفهام بعد ايه ان هذا امر بعد بعد استفهام امثلة كتير جدا انه ممكن يكون عندك القاعدة لكن في بعض الاستدلالات تظهر عن ايه تظهر عن الاصل نفسه عن الاصل نفسه هنا ابن عباس رضي الله عنه ساق الايه ساق الايات انما الخمر والميسر وانصاب الى اخيره قال فان كان من الذين امانوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامانوا ثم اتقوا واحسنوا فان الله قد نهى ان يشرب الخمر قال عمر صدقت قال لعمر لمن؟ لابن عباس وحكى إسماعيل القاضي قال شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيدنا أبي سفيان فقالوا هي لنا حلال وتأولوا هذه الآية ليس على الذين آمنوا قال فكتب فيهم إلى عمر قال فكتب عمر إليه شفت حسني في حالة طوارئ في حالة طوارئ ده بيكتب داو ده بيكتب لداو ده بيحكم على داو ده بي... حالة طوارئ ليه؟ لان هناك مسألة محتاجة ان تفهم في هناك حد وقع هناك فيه محرم وقع انبعث بهم الي قبل ان يفسدوا من قبلك بيقولوا بقعتهم لي قبل ان يفسدوا من اللي عندك لأن اللي عنده ممكن ناس مثلا عوام هيشوفه ده واحد من الصحابة أو واحد من عمل الشيء ده طيب هو وارد أنه ما يعرف ها ما يعرف امر الآية غاب عليه أمر الآية ما يعرف سبب نزول الآية ظن أن الآية على إطلاقها فيجي هنا واحد يروح مقلد مين يروح مقلده لذلك الشوكان يقول لك ايه والكلمة دي قالها الشيخ الإسلامي الثامية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحابي قال قال في العلم ان يقول رأيت فعملت يعني يقول لك مثلا ايه انت بتعمل انت بتسؤله انت بتعمل لكده يقول لك أصلي شفت الشيخ والإمام الفلاني العالم الفلاني وهو خارج من المسجد عمل كده أو هو داخل المسجد وعمل كده أو هو في المسجد عمل كده أو هو بيصلي عمل كده فأنا شفته بيعمل كده فعمل ده من أضعف العلوم ومن هنا من هنا ابن عبد البر قال أشيع عن الإمام مالك أنه يسدي للايه يسدي اليدين قال ابن عبد البر وساق إلى ابن القاسم فإن الإمام مالك الذاك كان مريضا بيديه فهو كان مريض في يديه فمنزل يديه فواحد شافه منزل ايه قالك باسم الامام ملك ايه لا يضع على على اليسر قالك فرأيت فعل اضع في العلوم ان تقول رأيت ف رأيت ففعلت لان الذي يرى فيفعل هو النبي فقط لانها فعال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وصل الكلام فلما انقدموا على عمر استشار فيه من الناس فقالوا يا امير الممين نرى انهم قد كذبوا على الله وشبعوا في دينه ما لم يأذن به الى اخيره وبين لهم عمر ايه اسباب التنزيل طبعا بين لهم عمر سرب التنزيل اللي قالوا مين اللي قالوا عبدالله ابن عباس وصل الشاطبي قال لك ايه بان قال لك ففي الحديثين بيان ان الغفلة عن اسباب التنزيل تؤدي الى الخروج عن المقصود بالايات تؤدي عن الخروج المقصود منها وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل طبعا الكلام ده يا إما آية يا إما, يا إما حديث على ما ذكرنا زي ما ذكرنا ليس من البر إيه؟ الصوم في السفر بحيث لو فقد ذكر السبب لم يعرف من المنزل معناه على الخصوص لأن ممكن الآية تنزل عام ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولاكم الكافرون ما هو كلامها؟ اللفظ اللفظ عام لكن لا يراد منه العموم لا يراد منه لا يراد منه العموم وإنما يراد منه إنما يراد منه خصوص يا أيها النبي اتق الله ولا اتقع الكافرين ومنافقين هذا يراد منه يراد منه العموم مع الكلام في شخص النبي عليه الصلاه والسلام لكنه يراد منه العموم يبقى ده خاص يراد منه عام وفي عام يراد منه وفي عام يراد منه خاص يبقى احنا كده بنتكلم في ايه احنا كده بنتكلم مفاتيح للاستدلالات ان القران نزل النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم يبقى أنا عشان أخذ حكم لازم أفهم الأصول اللي بها نزل القرآن على هؤلاء الناس وأعرف الأصول التي بها يتكلم هؤلاء الناس حتى أحمل الاستدلالات على ما, على ما يريدون اللي هي الحقائق اللي الحقائق العرفية أي أحمل الحكم على ما تعرفهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الناس هنا إيه عام يرد خاص مش الناس كله من لجوم يبقى انا كده فهمت بان ممكن كلام يحمل على العام لكن لا يرد منه العموم فاكرين للتكفرين اما قالوا وقاتل المشركين كافة كما يقاتلكم لكم كافة مع ان هنا في الاية قاتلوا ادي امر المشركين عموم كافة عموم تالت كما يقاتلونكم لكم كافة شوف انا كده عندي كم عموم ومع ذلك الكلام ليس على عمومهم وإنما خاص عموم يراد به يراد به خاص وإلا فانظر إلى سنة العملية وصل الكلام كده وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل يبقى أنت افهم الدورة دي لو مش تخرج منها لو حضرتك مثلا نسأ أي حاجة نسأ أي حاجة منها ما ما تنساش حاجة واحدة إن من أصول أهل السنة عند الاستدلال ما أنا بقول لك لو نسيت أي حاجة بقا إنت لو نسيت حتى لازم نزول نفسها مفهوم كلام؟ إن من أصول ما تنساش دي إن من أصول الاستدلال عند أهل السنة قالوا وهو تسليط المصوص بعضها على بعض شوف الحديث ده خرجوا مين؟ قالوا خرجوا أبو داود وأحمد والترمزي ومسلم طيب ممكن حضرتك تروح لأبي داود والترميزي ومسلم والإمام أحمد وتجمع النصوص دي مع بعض وتشوف النصوص دي الكلام ده خرج ابتدائي كده ولا ليه سبب واصل الكلام وبناء عليه انت بتحمل الحكم لما نريد اي حاجة غلص ما تنساش دي قال بحيث لو فقد ذكر السبب لم يعرف من المنزل معناه على الخصوص دون تدرك لاحتمالات وتوجه الإشكالات وقد قال صلى الله عليه وسلم خذ القرآن من أربعة منهم عبد الله بن مسعود خذ القرآن من الأربعة ليس معنى ذلك ألا تأخذوا من هؤلاء من غيرهم مثلا لا وإنما هذا إيه ثناء أفضل في فرق بين الفاضل والأفضل وصل الكلام زي مثلا العشر المبشرينين بالجنة اسمهم عشر وشرين بالجنة ليس لأن غيرهم لم يعين بالجنة ولكن لأنهم ذكروا في نص واحد ولأنهم أفضلهم ففرق بين فضل وأفضل قال منهم ابن مسعود وقد قال في خطبة خطبها والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وقال في حديث آخر والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت يبقى هو عارف سبب سبب النزول ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني طيب أعلم بكتاب الله مني يعني حافظ آية ومش حافظة ولا إي أعلم بكتاب الله مني ما هو هنا في حاجتين في حاجتين في حاجتين, في حاجتين من الأمر جهالة إما أنه أعلم بكتاب الله مني يعني هو عفظ صورة مش عنده وده طبعا محال وإما أعلم بكتاب الله مني يعني أعلم بأسباب النزول مني صحي الكلام كدا ما هو ده اسمه الاستقرائه يبقى أنت بتقول إيه يبقى معنى كلام مسعود بأنه يقول لو أعرف حد أعلم بأسباب النزول مني قال إيه تبلغه الإبل لركبته إيه لركبته إليه يعني ذهبته إليه كي يعلمني أسباب أسباب النزول قال الشاطبي رحمه الله وهذا يشير إلى أن علم الأسباب من العلوم التي يكون العالم بها عالما بإيه بالقرآن مش عالم بالقرآن يعني حفظ قراءاته تم الخوارج حفظه ويقرؤون القرآن كهب كلمان. الصوفية حافظين. ويقرؤون الكرآن كلمان. واضح كلام. انا جلست مع واحد بقول انت ببدع فلان ليه. ده الراجل ده حافظوا الكرآن بالكراءات العشر. ان شاء الله ان شاء الله لو في عشين كراءات عنيه. الراجل ده برضو ممتنع. فظن الجاهل انه عشان محافظوا الكرآن بالكراءات. فخلاص ده كده ايه? اتحطلوا الايه? اتحطلوا عاصم العثمة. خلاص انتهت المسألة. لا. المسألة مش كده. وانها مسألة العلم بالقرآن أو علوم القرآن هذا الذي نتكلم فيه الذي هو أهم شيء هو العلم بأسباب, بأسباب نزول الآية خيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني علمه لفظا وأهم منه وحكما خيركم من تعلم القرآن وعلمه الذي هو تعليم تعليم الأحكام لأنه ممكن يكون حفظ القرآن ويدخل بجهنم الخوارج يحفظون القرآن واختلف أهل العلم في كفره وقال لما شو بالكم افهم وعن الحسن البصري أنه قال ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما فيما أنزلت وما أراد بها قال الشاطبي وهو نص في الموضع مشير إلى التحريض على تعلم علم الإيه علم الأسباب قال تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي وحيث جاء جزئيا اللي هفهم الكلام ده اللي كان معنا في النبز المحاضرة اللي فاتت وحيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلية إما بالاعتبار أو بمعنى الأصل كلام لغرة مياد ده صحيح محمود لغرة لكن اللي حضر النبز المحاولة اللي فاتت يفهم المسألة ده ايه ما الكلام ده تاني تاني الشياطي بيقول له ايه تعريف القرآن بالأحكام الشرعية اعطاء القرآن في الأحكام الشرعية أو الأحكام الموجودة في القرآن ها كلي لا جزئي وحيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلية اما بالاعتبار او معنى الاصل ايش جحمد فاكر انت؟ بالكليات وطلب طيب قاعدك ويسأل ان الشرع يهتم بالكليات بغض النظر عن مسمى افراد الجزئيات فاكر عبد الرحمن اضرب لي مثال يا عبد الرحمن الشرع يهتم بالكليات بغض النظر عن مسمى افراد الجزئيات زي اللي بيشه المخدرات مثلا واحد بيشه حشيش فيقولك هاتلي الحشيش محرم في القرآن أو في السنة الجواب آه هاتلي الحشيش محرم هاتلي فين البنجو محرم فين السجال محرمة فين الهروين محرم فين مش عارف ايه دي كلها اسمها ايه عند علمها الاصول اسمها مسمى لأفراد جزئية الشرع لا يهتم بمسميات افراد الجزئيات وانما يهتم بالاحكام الايه بالاحكام الكلية فيقول لك ايه كل مسكير خبر وكل خمر حرار يبقى دي اسمه حكم ايه حكم كله يقول لك لا ضرر ولا ضرار يحذرهم الطيبات ويحرموا عليه من خبائث يبقى دي اسمه حكم ايه حكم كله يبقى ايه لا ان يرس الله الارضة من عليها الشياطين ما زلت ايه تسمي اشياء حاجة اسمها استروكس. طيب الضلال المبين ده في عندك نص فيه? ها? الجواب? اه عندي حكم كل فيه. عندي حكم كل فيه. اللي هو الكلية الاولى ايه? كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. الكلية الثانية ايه? يحن لهم الطائبات ويحرم عليهم الخباث. الكلية الثالثة ايه? لا ضرر ولا ضرار. في صريحي مسلم اي من قال لكهم حينما جاء الناس من اليمن فاسلموا بين يده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله عندنا كذا وكذا وكذا وسموا مسميات سموا حاجات من الخمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام بص السؤال بقى اتسكر ما سألش بقى ايه ما قالش الاسماء الاسم ده حلال الاسم الحرام لكن اهتم بإيه؟ بوضع علة كلية قال لهم أتسكر قالوا نعم قال كل مسكر الخمر وكل خمر الحرام ليه؟ عشان ممكن بعد كده يحدثوا أسماء تاني وبعد الجيل ده يحدث أسماء أخرى زي الشياطين اللي في زماننا دور مفهول يبقى أنت عيكدا عندك قوله وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي يبقى كاملة وتامة طيب لو جه واحد من عالمين او من المتصلين يقول لك كم ازاي انت ما عندكش تحريم ال السجلات دي قال له يا جراحين الشرع يهتم باحكام الكليات بغض النظر عن مسمى افراد الجزئيات صح كده الكلام ده بقى اثبات ونفي يعني تكمل القاعده كده الشرع يهتم باحكام الكليات بغض النظر عن مسمى افراد الجزئيات نافيا واسباتا. نافيا زي ايه? زي كل مسكر الخبر. المطلوب نافي هذه الاشياء. واسباتا زي ما قلنا قبل كده. ايه حكم وضع النمى في العوريات? واجب. واجب. انت قلت واجب. ده واجب ده حكم تكليفي. واجب منين? جبت مين واجب دي? شفت انتا ردوته لايه؟ ردوته لكلي كل كلي ان احنا عندنا في الشرع أصل كلي كده اسمه ايه؟ حفظ النفس اسمه حفظ المال صحيح كده كلام؟ فكل وسيلة تؤدي إلى الحفظ الكلي ده يبقى الشارع بينص على وجوبها لأن الوسائل لها حكم المقاص لو ما نمر أي واحد يجيب أي عربية ويروح يسرق بيها ويقتل بيها ويروح يسرق بيها ويروح ويسيبها ليه دي بتاعت اثبت بقى ما هي اثبت ناريش بداع دي صحي كده لكن ده في رقم للمطور في رقم للشاسية في رقم مش عارف ليه في رقم للرخص الاشياء دي كلها لحفظ الايه لحفظ المال يبقى الاشياء دي حكمها مباحة ولا مستحب ولا واجبة بتقول كده مباحة في الاصل واجبة بالوسيلة واجبة بالايه بالوسيلة لأنها وسيلة لحفظ مين؟ لحفظ عربية عبد الرحمن صحيح كده يا كلام؟ آه وروح يأتي الواحد تاني وخالص وخلصت مهمين القاتلوا؟ واصل كده البصم البصمة ومش عارف الفيش وطاع والكلام ده كله وبصمة العين والكلام ده الأمور ده كلها مستحداثة كل ده الحفظ ايه؟ حفظ المال حفظ النفس يبقى الوسائل لها أحكام يبقى زي ما قلتلك شرط المروه في الشارع أو وجود عسكري مروه في الشارع لكي يقول لك ده يمشي وده يقف وده يمشي وده يقف مفهوم ده وجوده هنا الحفظ برضو لإيه لحفظ الأموال بعضات آه صحي كلام يبقى أنت وإن لم يوجد مسمى في الشرع لأفراد هذه الأشياء بتقول فعلا لما تدرس الأصول بقى بتقول فعلا قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني ما فرطنا في الكتاب في الكتاب يعني فين الأحكام في الأحكام من شيء صح كده كلام الألم اللي في إيدك ده تعرف تديه لحكم الألم اللي في ده تعرف تديه لحكم أديه لحكم إيه واجب ولا مستحب ولا مباح ولا حرام أقول لك والله حسب الوسيلة حسب المقصد اللي انت هتستخدمه فيه أنا بكتب حاجة مثلا في شغل لتوصيك مش عارف حاجات واوة الى آخرة او ممكن انت يرتقي الاستعباب او للوجوب كمان اذا كان لحفظ اموال ناس او غيره طلب علم قال النبي عليه السلام قيدوا العلم بالكتابة حديث ابي ورايرا باسنان الصحيح يبقى ده مثلا وسيلة الايه وسيلة الواجب اللي هو طلب العلم بيكتب حاجة محرمة يبقى هنا الوسيلة صارت محرمة يبقى انت عندك كل شيء في الكون تعرف تدينه ايه تعرف تدي له حكم إما بحكم الكل وإما بحكم وإما بحكم الجزء وصل الكلام كده يبقى القاعدة إيه القاعدة يا شيخنا الشرع لا الشرع يهتم بأحكام الكليات بغض النظر عن مسمى أفراد الجزئيات نفيا وإثباتا يبقى من هنا بقى تفهم اليوم أكملت لكم دينكم صح الكلام كده انا راكب مع سواق تاكسي وانا جاي النهارده النهارده فتدخل مش عارف في كلام ايه اللي دخلت عارف سواقين التاكسي اتقالوا مرغيين فاهم فبيتكلم ان النصوص النبي عليه الصلاه ممكن اقبلها وممكن أنا نقصك. أنا نقصك. ما اقبلهاش انا ناقصك انا ناقصك ما تسيبناش اللي احنا فيه يقول له ممكن قبلها وممكن ما قبلهاش والله يعني بقوله طب ما تقبلهاش ليه؟ يعني كلام النبي ممكن ترد أو تقبله قال لأ مؤمن لأن ده كلام النبي أصل ده بيقول فلان عن فلان طولي فلان ده صحابي هيكزب عن النبي قال لي لأ طب ما, احنا ما نعرفش بقى مين فلان أصل سنة ده ممكن قطروا عربيه بتاعتك قال لي قاوة بتاعت قال انت اشتريها من كام واحد قبل كده قال لي شارعها من ثلاثة قلت له عندك سند الملكية بتاعها قلت له اه قلت له انا لو حبيت اشتريها منك وقلت لك العربية دي ملهاش اي لازمة ومسروقة والسند ده ما ينفعش قلت ازاي قلت له انا انت جاي في عربية عربية تاكس وعمل لي اسناد سند ملكية لازم عشان تبيع لازم يكون معاك سند الملكية ان فلان طب او فلان ده مين عليش ناسم مين فلان اه ما عرفوش يعني انت عطتلي اول واحد اشتراها اهو اه ابن اه الزيد مين عبيدي ابن الزيد يا اخ واحد اسمه عبيدي ابن الزيد اهو وختم الجمهورية اهو ومش عارف ايه انت شفته شفته تعرفه لما شفتوش ولا عرفه قال ايبا ما تبلش الكلام ده غلط تقبل انت الكلام ده قاعد يهرش شوية كده يقول يزور كلامك صح تقولي بقى اركن على ايمين كده أنا أقصك شاهد بقى يبقى فهمت كده الشرع إيه آه افهم القاهرة دي كويس جدا يبقى كده فهمت بقى كلمة الشوكاني إيه اللي انت ممكن تقرأها كده تحسن اللغراتميات كده تعريف الكرآن بالحكام الشرعية أكثر وكل لا جزئي وحيث جاءت جزئيا فما أخذوا على الكلية إما بالاعتبار أو بمعنى الأصل إلا ما خصه الدليل مثل خصائص النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما خصهوا الدليل مثل خصائص النبي على السلام الاصل في الاحكام انها عامة تشمل النبي على السلام والصحابة وكل مؤمن على وجه الارض ايا لان الله وارضهم الع الملعان وصل. وصل الكلام كده ده الاصل الا اذا جاء نص يخص من النبي عليه الصلاة والسلام يمع تجيش تقول ان الحكم ده خاص بالنبي على السلام لا الا باين الا بدلين الشوطير بيقول لكي بقى ويدل على هذا المعنى بعد الاستقراء المعتبر سؤال ما معنى الاستقراء عند الاصوليين ها انت عملت كده قول لي بعملت ايه ها لا لاقول لن لا الاستقراء, الاستقراء الاستقراء ما معنى الاستقراء بقول لك ايه توحيد الربوبية وينقسم إلى ألوهية وينقسم إلى أسماء وصفات خلاص؟ انت كده حطيت ايه؟ حطيت ضابط ها بتقول ايه؟ آه الفطر مما دخل لا مما خرج انت حطيت ايه؟ حطيت ضابط وصل الكلام كده؟ حطيت ضابط كل ما خرج من السابلين فهو ناقد للوضوء انت حطيت ايه ضابط خلاص كده هو ضابط اغلبي لكن انت كده ضابط طب عملت ايه قالك ده من جهة استقراء النصوص يعني استقراء الاستقراء هو تتبع ها تتبع الجزئيات ووضعها تحت كليات يعني والله المني اه ده ناقد ينقض وضوءك المزي اه والله ده ينقض وضوءك صحيح يا كلام؟ مش عارف أخرج ريح أخرج كذا أخرج كذا ينقض ردود قالك نحط ضبط أن خرج من السابرين فهو يبقى أنت تتبعت لإيه؟ الجزئيات وضعتها تحت إيه؟ تحت كل إلا هي القاعدة وصل كم يعني الاستقراء؟ فقال ويدل على هذا المعنى بعد الاستقراء المعتبر أنه محتاج إلى كثير من البيان فإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي, بيان إنما هي بيان للكتاب كما سيأتي شرح إن شاء الله تعالى وقد قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل وأنزلنا إليك الذكر هنا السنة الذكر هنا السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي من, أي من القرآن وفي الحديث ما من نبيه من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله أمن عليه البشر وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إليه ده دليل على أن السنة وحي لأن الذي أتيه كتاب وسنة فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وفي الصحيح عن ابن مسعود قال قال لعنى الله الواشمات والمستوشمات فبلغ خبالك ابن مسعود يولي لعن الله ما قالش لعن رسول الله لعن الله الوشمات والمستوشمات فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت قارئة لكتاب الله يعني حافظة لكتاب الله فعلى هذا الأم يعقوب ذهبت إلى عبد الله المسعوب قالت له انك تقول إن الله لعن الواشمات والمستوشمات قالت وقد قرأت ما بين دفتي المصحف يعني أنا حفظة ما بين دفتي المصحف فلم أجد فيه ما ذكرت لم أجد فيه ما ذكرت ابن سعوبي الله إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه أما قرأت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهو مع إن الواشمات والمستوشمات ده إيه ده سنة, ده سنة لكن أدخل هذه الجزئية تحت الإيه الحكم القلي اللي هو ما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه وما نهاكم عنه فانتهو فعلى هذا لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاكتصار عليه الاكتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو لإيه وهو السنة لذلك عايز تفهم دي لما ذكرنا ان الخوارج احتجوا بايه بالايه وقاتل مشركين كف كما يقاتل لكم كف لكن لو كلفوا نفسهم ونظروا في السمره العمليه لوجدوا النبي عليه الصلاه والسلام قد مات والدرع مرهون عند يبقى الكلام ليس على عموم مين ليس على عموم المشركين لأنه إذا كان كلياً وفيه أمور جملية كما في شأن الصلاة كما في شأن الصلاة يعني إيه؟ أقيم الصلاة هذا كلام مجمل تفصيله في السنة آت الزكاة هذا كلام مجمل تفصيله في السنة زي مثلاً إيه؟ كمثل قوله تعالى وآت الزكاة طيب أنا آت الزكاة هل يؤخذ منها فرضية؟ زكاة الفطر الجواب يأخذ منها فرير زكاة الفطر حينما تنظر إلى السنة الإيه؟ إلى السنة العملية وضح الكلام قال فبلغ ذلك نعم كما في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها فلا محيص عن النظر في بيانه وبعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له ان أعوزته السنة فإنهم أعرفوا به من غيرهم أعرفوا به أي الصحابة أعرفوا به من غيرهم لذلك عند النظر في القرآن في أصول التفسير بتعمل إيه ها عند أصول التفسير بتعمل إيه في كلام ولط للأسف يقوله بأهل بعض أهل العلم من أهل السنة يقول لك يفسر القرآن بالقرآن فإن لم يكن فبالسنة الكلام ده غلط الكلام ده غلط لأن يفسر القرآن بالقرآن والسنة لأن السنة أيضاً إيه؟ وحي مع أن السنة بيان شوف الحسن البصري يقول لك القرآن أحوج إلى بيان السنة من بيان السنة إلى القرآن القرآن أحوج إلى بيان دي لذلك عبدالله بن عباس حينما أراد أن يذهب فيناظر الخوارج علي بن بطالب قال لهم إيه قال لبن عباس إيه قال ناظرهم إيه يا أحمد قال ناظرهم بالسنة فإن القرآن حمال أوجه يعني وقاتل المشركين كفة محمال أوجه هو عام يراد به عموم ولا يراد بيه خصوص ولا يراد ايه بالظبط موحمى الأوجه لكن السنة هي اللي ايه هي اللي بيانت المراد اللي بيانت المراد هم اللي بيعكم ما انزل هم الكافرون موحمى الأوجه إما كفر أكبر إما كفر لكن لما تنظر إلى السنة العملية هي اللي تبين لها يبقى زي ما قلت لك كده لو نسيت كل حاجة من الدورة ما تنساش الأمرين دول الامر الاول ان من اصول اهل السنة ها تسليط من اصول اهل السنة في الاستدلالات تسليط النصوص بعضها على بعض افهم الكلام طبعا انت يكون اصلا عندك اصول عشان تعرف تصلى الدعوة ده وده مطلق ولا مقيد ويعني ايه المجمل ويعني ايه المبين الاخر خلاص كده ادي حاجة الشيء الثاني ما هو معرفة بان النزول ما هتعرفه ان انت يكون اصلا عندك عشان هتصلت المنصوص بعضها على بعض ما انت صلت المنصوص بعضها على بعض ليه عشان تعرفه وده ابتدائي ولا ليه سبب واضح الكلام كده اتنين بقى بان الشريعة تهتم باحكام الكليات بغض النظر عن مسمى افراد افراد الجزئيات دي مهمة جدا فهمنا دي المسألة دي القاعدة دي وضربنا عليها أمثلة منها تفهم اليوم أكملت لكم إيه أكملت لكم بينا جزاكم الله خيرا الجمعة القادمة إن شاء الله لو كانت الخامسة هنا لو كانت الأولى هيكون فيه فيه قبعاء إن شاء الله وهتكون أيضا رسالة أخرى بإذن الله للإمام الشاطبي جزاكم الله خيرا